وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا خسابا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون